ا بي مكان لي القلب موجود اللي تفزع عروق قلبي عشان ما عني مياديني وحدو موجود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 الحظ كاسب صراحت زييا كبير، اللي اللي يا قطعت الروح الغلا كيف إنشانا لا شفت زولكي انت ثر دربي ورود قلي قل حشا يوفي نثار لا حنانا يكبر ويكبر لا غلا خافي قيزو هان الله العنالك لرى بسمتا كل ما بتعنى لجل رحتا دق قلبي وحبه وصدقتا نور عيني وقدره بها غير أنا ربي عني وصيت قلبي على الله الإعانة والعود غير عن حزمة العود لب المنادي لا صداح في آذانا تتبع إلا سكة الطيب والجود بركم بركمك وبر كلبوك معرفة صاحبك واحترامك لخود أمر ربك هو ملك كل الملوك ومزرع بذر خير حصد كل خير يا مرحبا يا خیلی امروز موجود که